تؤتي كلها كل حين في إذن ربه، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت الثمث فوق الأرض ما لها من قرار.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 117. جهنم يصلونها وبئس القرار 118. وجعلوا لله أنزادا ليضلوا عن سبيله 119. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويوفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أيات يوم البايع فيه ولا خلاد الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمرني وسخر لكم الأنهاض وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار